ولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده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 إن أول الناس بإبراهيم لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِلْجُرْمِينَ فَتَطْقَأَ فَتُمْنِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُظْلُنَكُمْ